بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر إن الذي وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ وَسَوَّفَ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة اللمذة الذي جمعنا عن في <تصفيق> الخطم انت وما اباك كمل اكم لا الله نار الله المقدس التي تطلع ولا الأفئذة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعلك يدعون في تبليل؟ وَأَنْتَ فجعلهم كعصف مأكوط بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو لذي ما ما من رحيم إنا أعطيناك الكوتر فصلني ربك عن حق إن شارئك هو بسم الله الرحمن الرحيم كل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون وعبدون ما أعبد لكم دينكم ونياكين بسم الله الرحمن الرحيم إذا رب ائتنا فسيد خلود في دينك لا دي عفوا تصبب بحمد ربك توسل مناه الرحمن الرحيم تبك يدا أبي وتب <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أبقى> مَا لَهُ مِنْ شَرِيكٍ وَلَا أحد إِلَّا هُوَ أَحَدٌ أَمَا هُوَ فَمَذَلِكَ يَدِ وَلَن يُنْزَعَ مِنْهُ قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غافت إذا وقبت ومن شر نفافت في العقد ومن شر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس مان من الجن توا في الدبي نا ابى نم ول باری